Book 2 26 46 46 نوتيسكوتيك في صاله الديسكو في صاله الديسكو ايش الاسم عندي كتو هل هذا المكان غير محجوز هل هذا المكان غير محجوز؟ امونتولم افريوش هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ ميكوناشي بكل سرور بكل سرور سنتو كات موزيكا كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ حق ارت. عاليه قليلا. عاليه قليلا. و جروبي اي بي ميات مير. لكن الفرقه تعزف جيدا جدا. لكن الفرقه تعزف جيد جدا. اڤيني شپشكتو؟ هل تاتي مرارا الى هنا؟ Hël të ëti mërërën ilë hëna? Yo, kërsh të e rai për. La, hëthi hë yë lëmërëtë l'ëolë. La, hëthi hë yë lëmërë l'ëolë. Skam chen, as në hërë këtë. Lëm aëkën hënë min qëbël ëbëdën. Akër tëimi? هل تريد ان ترقص؟ هل تريد ان ترقص؟ موو دوستا ممكن لاحقا ممكن لاحقا اسكتي اجميه لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان ارقص جيدا اشو مثياس هذا سهل جدا هذا سهل جدا ويارجوك انا اريك انا اريك يا مير ني هر تيتار ل في المره القادمه لا الافضل في مره اخرى اوبريسنييري هل تنتظر احدا؟ هل تنتظر احد؟ اه، oh, نشوك. نعم، انتظر صديقي. نعم، انتظر صديقي. ياكوب يين. ها هو ياتي هناك بالخلف. ها هو ياتي هناك بالخلف.